بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وصار على نعجيه إعلام الدين أما بعد فإن أصبخ الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بلعة الضلالة وكل ضلائة الثنار معاشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل درسنا في كتاب الداء والدواء الإمام القيم الجوزية رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي وقرأنا السؤال الذي ورد على الإمام القيم ونصه ما تقول السالة العلماء أئمة الدين رضي الله عنه أجمعين في رجل من تولي لبنية فعالم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه آخرتها وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيرة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعانم ابتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه افتونا مأجورين رحمكم الله هذا هو السؤال الذي ورد على المال القيم أيها الله وأنت تراه سؤالا مجمرا شخص تري ببنية عظيمة اجتهد في دفعها بكل سبيل ولا يزداد إلا شدة وعناء وعلم أنها إن استمرت هذه البنية أفصلت عليه دنياه وآخرته ومن حيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فكتب الشيخ رضي الله عنه الحمد لله أما بعد فقد ثبت يعني هذا الكتاب هو جواب على هذا السؤال الكتاب ده الدواء وذات اسمه الذي شاع الجواب الكافي المنسان عن الدواء الشافي هو جواب على هذا السؤال وهذا يدل على ساعة العلم ويدل على ساعة وطول نفس الشيخ لقيب الدوزية رحمه الله فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفا قد عبد القيم بهذا الحديث وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل, لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بارأ بالإذن الله وفي مستدر إمام أحمد من حديث أسامة بن الشريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داءا إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهيله من جهيله وفي لفظ إن الله لم يضع داءا إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داءا واحدا فقالوا يا رسول الله ما هو قال الهرم قال التلمي لهذا الحديث صحيح هذا هذه البداية بدأ بن قيم جوابه هذا الحديث تركه. ليه؟ قال وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها الحديث هذا يشمل أدواء جمع ذا القلب والروح والبدن يقولنا بيشمل وأدويتها يعني هذا الحديث ليس خاصا بداء الأبدان أو داء الروح أو داء القلب بل يشمل جميع هذه الأدواء وبالتالي يشمل جميع الأدوية المتركبة على ذلك أدواء القلب والروح والبدن يشملها والدواء المذكور يشمل دواء القلب والروح والبدن كذلك قال و... وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داءا وجعل دواءه سؤال العلماء تالي برهر بن القيه إن فعلا الداء دا حتى الجهل الجهل ذا النبي أسلم ذكر أن الجهل ذا ودواه سؤال العلماء فروى أبو دور في سننه من حديث جابر ابن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم هذا المصاب فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيامون؟ أصابتني شجّة في رأسي هل عندي رخصة يمّا ما اعتسل قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تخذر على الماء المهم وجودة ما عندك رخصة فاقتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم كان يسأل إذا ما عندهم علم فإنما شفاء العي السؤال العي الجهل يعني شفاء السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويرسل سير جسده أخبر أن الجهل داء وأن شفاءه سؤال لذلك العلماء نبهوا على قطورة الخروج إلى الدعوة الذهاب إلى الأماكن البعيدة للدعوة إلى الإسلام بغير علم خاصة ببعض الجماعات كجماعة الدعوة يخرجون إلى أماكن بعيدة ويذهبون إلى أماكن مخازات إلى الدعوة وقصدهم خير لكن العلم والناس يسألونه أنت إذا قمت وقمت الناس أنا أريد أدعوك بالإسلام جاءوا بأسئلته واستفساراته وسألوك وإذا لم يكن عندك علم حصل إشكال وإذا لم تحل إشكالاتهم بالعلم أسأظن بالإسلام يعني قلوا أنتم دعاة إلى الإسلام وعند الإشكالات وأنتم لا تستطيعون حلها إذن الإسلام فيه قصور في حلول هذه الإشكالات التي عندنا وده إشكال آخر فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر ان الجهل داء وأن دواهم السؤال السؤال العلماء ألا سألوا سأل حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجمية لقالوا لولا قصلت آياته أعجميه وعربيه كن هو, هو للذين آمنوا هدو وشفاء وقال من هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين خبر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن هنا لبيان الجنس الى التبعيط وننزل من القران من دي ما بتفيد التبعيط ليه لانه لو قلنا بتفيد التبعيط معناها بعض القران شفا وبعضه ماله ما, ما شفا وهلا الكلام صحيح لا القرآن كله شفاء بدليل الآية, الايه السابقه قل هو القرآن للذين امنوا هدى وشفاء قال من قيل ومنها هنا لبيان الجنس ما للتبعيط فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين أما في الآية المتقدمة فهو شفاء للقلوب من دائل جهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعمى ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الدائمة القرآن هذه هي عظيم القرآن ونفت نظر من ابن رحمه الله للناس فما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعب ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع يعني ناجع شفاء ناجع ولا أنجع في إذالة الذاء من القرآن فعلى المسلم أن يقبل على هذا الكتاب العزيز إذا كان الشيخ بنباز رحمه الله إذا سئل بما توصي يا شيخ كتب توصي بإعجراءاتها كان جوابه يأتي في غرابة يقول أعظم كتاب أجل الكتاب النصب خرائتي كتاب الله في الهدى والعلم والنوع والبركة والشفاء فالسائل طبعا عايز كتب أخرى لكن الشيخ دفاز رحمه الله هو إمام العلم ينفت النظر إلى أعظم كتاب يقاول الإنسان ويستفيد منه وهو كتاب الله جل وعلا يعني علينا أن نعتني بهذا القرآن نسأل الله بشهر الله تعالى يشرح الصدور له ويعظم الرغبة فيه قال وقد ثبت في الصحيحين من حليث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه سأل الصحابة هؤلاء أهل الحي أن يضيفوه استضافوه يعني سألهم الضيافة فأبوا أن يضيفوه رفض فنجغ سيد ذلك الحي زعيم الحي نجغ فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء أي معال يحاول شيئا يعلق النذغدي ما نفع فقال بعض من بعض لو أتيت هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيئا الناس يكون ضيوف وأبينا ضعيفا يمكن عندهم دواء فأتوهم فقالوا يا الرهط إن سيدنا نذغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء الحاج الحاجة لتخلزون يبحث في أي مكان الحاجة ضرورة خليه فتش يعني هم الآن عقلا كده ما عندهم وليه يجيو يقولوا عدونا دولة عندهم طردوهم لكن مضطرين الزعيم ما قدقتوا عقرب يعني ما في طريقة إلى نمشي لجماله فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي لا واحد قال أنا عندي أمكن أرقي زولة رقيا لكن والله لقد استضفناكم فلم تغيفونا فما انا براق حتى تجعلوا لي دولة أنا بعزم بأ بأ وأرقي لكن إذا ماتت دولة دولة شنو مغربيا فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكانما نشط بالانقان جلس الفاتح يجر نفخ على على اللذ هو النف او النفخ مع الريق نفخ مع ريقي اذا النفس نفسه ويشر النفاثات في العقد تنفخ معش فقال الفاتحة ومعاليبه يدفل عليه فكأنما نشط من العقاد فانطلق يمشي وما به قلبه ما يحس من أي أثر لأن نضغر فأوفوهم جعلهم أنهم يصالحون على الدوم فقال بعضهم يقتسم يلا نسمى الجعل جمعينات فقال النبي لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له النبيكة شوف ورع الصحابة وأدب الصحابة رضي الله عنهم ما ينعمل حاجة لا من نصر النساء السلام أن يوريوا الجصة دي وشوف حكمه علينا شهم فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية هذا السؤال في تعجب وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما اقسموا كما نقوم معكم ذكر بعضهم أن هذا فيه تطيب لنفوسهم لأنه لو قال سجائز شيروه يقوله وربما كان النفس لكن كون يقولون لي معكم سهما هذا فيه دلال على أن هذا ليس فيه أي شبهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام الناس في العلم والورع فقد أثر ابن القيم رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم وهو أسهل دواء وأي سمو ساهل فاتحة من من, من الناس لا يحبظوا صورة القديمة ولو أحسن العبد التداوية بالفاتحة لراها لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء يبقى يقول له أحسن التداوية بالفاتحة لها تأثيرا عجيبا في الشفاء قال ومكثت منكة مدة تعتريني أدواء أمراض ولا أجب طبيبا ولا دواءا فكنت أعالب نفسي بالفاتحة فآرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرؤ سريعا ذكر عن تجربته الخاصة أنه كان في مكة ويجيه أدواء وما في طبيبه فكان يعالب نفسي فاتح تلك يرى لها أثرا عجيبا في الشفاء والعافية ويصف هذا الدواء كذلك لمن يشكو فيجب لهذا الدواء الأثر الطيب قال. ولكن هَهُنَا أَمُرٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّرُ لَهُ ابن قير رحمه الله له نزية وهو يكتب عنده إحساس بالقارب عنده إحساس بمن يقرأ كلامه يعني هم يكتب يتخيل كده الإشكال قد يرد على أذهان بعض الناس فيضم إبتداء ليهيب على هذا الإشكال يعني الآن قد يرد في الألفان طيب إذا كانت ألفان حديثة يعني أنا ممكن أجربها وجربتها في مرات وما أسترى كيف أن أوفق بين أنت جربتها؟ فلا يعني وسأكيد ربها التنبيه القادم ده قال ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطل له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية أي ذكر أي ورد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام وطبع على الإسلام سد الباب على كل مبتدع أن يأتين بأذكار وأوراد من عنده من, من كيسه الأذكار والأوراد تأخذ من الكتاب والسنة وليس لأهل الفدع فيها دخل فيه من هناك قال رحمه الله يكون نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل الشخص اليقرع على هذا يكون قابل لهذه الرقية وقوة همة الفاعل الراقي يكون عنده همة قوية وإخلاص في رؤيته والمحل يكون قابل وقوة همة الفاعل وتأثي وتأثير وتأثيره فمتى تخلف الشفاء لو زون إنسان رقب الفاتحة والشفاء تخلف كان لضعف تأثير الفاعل إطلاقا لا شك ولا ريب في أن الرؤية أو الفاتحة أو آية الكرسي ناطعة الشك في شنو أنا الذي رقيت أو المكان الذي رُطي فيه قاله أو لعدم قبول المحل المفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء في ثلاث أشياء إما ضعف الفاعل أو عدم قبول المحل أو مانع قوي منع للانتفاع لاحظ ده كل فتبرئة للرُطية القرآنية النبوية ما فيها كلام هي شفاء شفاء لكن الإشكال عندنا ويشهد لهذا المعنى ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس وقد قال له إن أخي يشكو بطنه قال اسقي عسنا فقال سقيته وما زال يشكو قال اسقي عسنا قال ما زال يشكو فقال النبي في الثالثة صدق الله وكذر بطن أخيك اسقي عسنا فسقاه فشفاه الله عزيز. لا ناحي الصدق الله وكذب بطن أخير كأن ربنا العسل لا شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس كلام ربنا ما هو كلام الإشكال في بطنه ربضه اسقي عسل, عسل من قيم في زاد المعاد ذكر رحمه الله أنه هذا الاخلاط الرديئة التي تكون في بطن هذا المريض الجرعة الأولى أقل من هذه الأخلاق الثاني أقل فلما جاءت الثالثة وتوازنت الجرعة التي تناولها مع الأخلاق التي في بطنه حصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى فنحن لا نشوف في الرقية ولا نشوف في الآية ولا الحديث ولا الذكر النبوي إنما نتهم إما الفاعل أو المكان أو أن هناك مانعا قويا منع من الانتفاع بهذا بهذا الدواء قال رحمه الله وهذا قال أو المانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يقول ذلك في الأدل والأدوار السيئة الأدل سيه البنادول ولا مسكن ولا اي دواء اللي بتناوله الادويه الحسيه احيانا يتناولها شخص وما تنفع فيه صح ولا لا دواء في دواء له دواء لكن زيد من الناس ما ما ما, ما ما ما انتفع عنده إشكال آخر يحتاج إلى, إلى امر اخر قال فان عدم تاثيره قد يكون لعدم قبول الطبيعه لذلك الدواء طبيعه المتعالج يعني وقد يكون له مانع قوي مانع من اقتضاء اثره فإن الطبيعة إذا أخذ في الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويد بقبول تام وكان للراقي نفس, نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الدواء يبدأ الإنسان عنده عقيدة جازمة في انتفاعه بالرقية القرآنية يقين كده إن الفاتحة فيها بارك وفيها شفاء يقين كبير كل ما عظم يقينه انتفعه والإسلام يرسل كذلك عنده نوع من اليقين بكلام الله سبحانه وتعالى هذا مع هذا إذا زالت الموانئ حصل النفع بإذن الله تعالى وكذلك الدعاء هذا بالنسبة للقرآن وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المقروح وحصول المقروح من الأسباب العظيمة التي يحصل بها المقروح ويدفع بها المقروح الدعاء ولكن قد يتخلف عن أثره وقال ربكم ادعوني أستيب له لكن قد يروي الإنسان ولا له لسبب من الأسباب المانع من الموانع قال إما لضعف في نفسه الدعاء نفسه الإنسان دعا به ذلك لضعف زي شنو بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان يدعو بدعاء فيه من فالدعاء هذا ربما لا يحبه وإما لضعف القلب وعدم إقبالي على الله وجمعيتي علىه وقت الدعاء يدعو لكن بيقلب مشغول مشوش لا يضعف الدعاء فيقول بمنزلة القوس الرخوي جدا الرخوي جدا فإن السهم يخرج منه فروجا ضعيفا القوس ده إذا كان الوثر بعيف وردتا أن تلقي بالسهم منه كيف يقول إذا عدريكي لابد يكون الوتر ده الشديد عشان يمشي السهم مكان بعيد القلب اللاهب ينقيم شبه زي الوتر الفيه ارتخاء السهم ما يمشي بعيد كمان الدعاء, الدعاء مع, مع القلب الغافل اللاهي ما يقوم فيه الاثر المطلوب قال وإما لرسول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب لموانع واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها لاحظ ضعف الدعاء بنفسه إشكال غفلة الداعي إشكال وجود مانع من ذنوب ومعاصي وأكل حرام واستيلاء الغفل والشهوة كذلك هذا من الموانع قال كما في مستدرك الحاكم والشيخ علي حسن ذكر أن في ضعف الحديث عن أبي هريرة عن عليه وسلم قال أدعوا الله وأنتم ممكنون بالإجابة واعلموا أن الله ليقبل دعاء دعاء من قلب لغافل الله فهذا دواء نافع الدعاء يعني نزيل للداب ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته الدعاء منه لكن الغفلة مشكلة وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها كما في صح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما نزقناكم ثم ذكر الرجل وطيل السفر أشعة أغضر يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك بعض العلماء قال اجتمع في هذا الرجل أربعة أسباب من أسباب الإجابة اللي هي السفر السفر من أسباب الإجابة في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المسافر اثنين رثافة الهيئة الهيئة كل ما كان فيها نوع من الضعف والانكساب كان من دواعي الإجابة لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الاستصداء حول لدائه وأمر الصحابة أن يلبسوا ثيابا فيها نوع من البلا يعني ما يلبسوا ثيابا فإنت جاي في مسكن وضعف فأشعث أغبر معنا حالته فيها ضعف ومسكن لسبب ثاني ثالثا مد رفع اليدين يمد يدي والحديث إن الله يستحي إذا رفع العبد يدي إليه أن يمدهما صفر يستوى الثالث رابعا التوسل بأسماء الله وصفاته يا رب يا رب لأربع أسباب لكن قام به مانع من موانع الإجابة اللي هو وما أكله حرام وما أشربه حرام وما ألبسه حرام وغذيه من حرام فأنا يستجاب الإجابة مع وديك الأربعة الأسباب التي تقتضي الإجابة قام هذا المانع فمنعه وذكر ابن رجل الحنبل رحمه الله في جامع العلوم الحكم في شرح الحديث أن هذا لا يلزم منه أنه لا يستجاب له أبدا بل قد يستجاب له لكن هو بعيد عن, عن هذه الإجابة يعني نفهم إنه أكل الحرام أكل ولبس الحرام من موالع الإجابة. هل يبنعها تماماً؟ لا قد تحصل إجابة مع هذا وعندنا في القرآن أن الله تعالى يستجيب دعاء الكافرين أحياناً إذا ركبوا في دعوا الله بخلصينا له الدين مش ركبوا يستجيبنهم والكفار لا يتورعون عن الحرام صحنا لا لا, لا يتورعون عن الحرام. والنبس الله لما ذهب إلى لما أرسل معاذي قال له واتقي دعوة وه... وهو أرسله إلى قوم أهل كتاب الكتاب لذاته وإن كان كافرا لا تظلمه فإنه ليست بينها بين الله حياء وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدال النجسة وترفعون إلي أكفا قد سفقتم بها الدماء وملأت بها بوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا لا يريد فطورة التلبس بالمعاصر وأنها من الموانع وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح عن كلام أبو ذنب بفارئ إذا كان يستهل حالة طيبة مع رب العالمين يكفي من الدعاء القليل مع الذرك يكفي, يكفي, يكفي من الدعاء مع الذرك مع الطاعة والاستقامة ما يكفي الطعام من الملح هل بسيط كده؟ والدعاء يشتجع ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة قال رحمه الله فصل والدعاء من أنفع الأدمية وهو عدو البلاء الدعاء عدو, عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفع ويرفعه أو يخففه إذا نزل يعني هذا اختصار لحال الدعاء مع مع البلاء يدافعه يعالجه المعالج أجمع بالمباصرة كذلك يمنع نزوله يمنع نزوله يرفعه إذا نزل أو يخفف إذا نزل إما يرفع تماغا ربا يجعل الدعاء سبب البلاء ما ينزل يدفع أو يرفع بالكلية أو يخفف إذا نزل يخفف الدعاء من غائلة وغوائل البلاء وهو سلاخ المؤمن سلاخ المؤمن حجاج بن يوسف أرسل شرطته في طلب الحسن البصري فذهبوا إليه ودخل دارا دخلوا خلفه الدار ولم نجده فذهبوا للحجاج وقالوا والله دخلنا خلفه الدار ولم نجده قال والله إنه فيها ولكن الله تعالى حجبه عنكم ولعله دعى الله بدعوة عصمه منكم الحجاج يعرف قدره معين الحجاج ظالم لكن يعرف قدر الحسن بصير هو في الداد لكن لعله نجي إلى الله ودعى الله فحال الله تبارك وتعالى بينكم وبينهم فالدعاء شأنه عظيم قال كما روى الحاكم في صحيحه ووصف المستدرك الحاكم بالصحة فيه تساهل والحديث فيه ضعف من حديث علي بن بيطام رضي الله عنه قال قال رسول الله سلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض قال ابن قيم وله مع البلاء ثلاث مقامات الدعاء مع البلاء عند ثلاث مقامات حديث علي الماضي ضعف الشيخ علي حسن في محمد الحسن الهمداني وهو متروك طيب المقامات بتاعت الدعاء مع البلاء ثلاثة أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه يكون الدعاء أقوى من البلاء يدفعه الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا يكون الدعاء ضعيف أضعفه البلاء فالبلا ينزل لكن معاكدة قد يخفف شنون؟ البلاء الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه يحصل بلاف مدافعة فالدعاء يمنع البلاء ينزل والدعاء يقول أبعث إن شنون؟ يدفعه فيكون في تدافع بين البلاء, بين البلاء والدعاء قال وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال, قال رسول الله سلم لا يؤني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتنجان إلى يوم قيام وحديث حسن الشيخ الألباني في الصحيح الجامع لا يؤني حذر من قدر والمعنى واضح والكلام ده شايع عند الناس مهما تكون حذر إذا قدر الله شيئا كان لا يؤني حذر من قدر وإن... والدعاء ينفع مما نزل ومن لم ينزل لسان الله فيدعو الله لما نزل به من بلاء ويدعو الله أن ينفع ما, أو ينفع ما لم ينزل به إن كان قد خدر عليه وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى القيام يعني يتدافعان على... إلى هذا القيام وفي أيضا من حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل وما لم فعليكم عباد الله بالدعاء كذلك حسنه الشيخ الانباري رحمه الله الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء احيانا سبحان الله يكون سعيد وهو مريض نفسه يتداوى بالاعشاب الادويه لكن يغفل عن الدعاء او يدعو الدعاء احيانا يعني يعقب ثلاثه ايام لو حسب القره دعا فيها قد ماتت جاوز ربع الساعة لكن كيف لو اشتغل بالدعاء في هذه القوة لكي يبعو الله بأسماء وصفات أن يغفر عنه هذا الدع هذا من الأسباب وهذا من الأدوية النافعة التي كثيرا ما نغفر عنها الدعاء أمره عظيم وهو عبادة سهلة ولا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى طهارة صحيح إذا كان على طهارة وبعد الصلاة أفضل لكن ليست تشطل بذلك في عربة في داره في مكان العمل ولسانك يلهج بدعاء الله تبارك وتعالى فيه يعني فائدة عظيمة جدا ولكن الأسمى الشديد كثير ما نغفل عنه الدعاء هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء وفي أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يردوا القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البل وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه هذا الحديث كذلك تسل لشواهدي لا يرد القدر إلا الدعاء اطمان الدعاء ذاته لما ربنا يستهلك ما تدعو ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قيل له أفرار من القدر إلي يا أمير لما جاء الطعوم وقع في الشام يرجع أبو فجد رضي, رضي الله عنه قال أفرنا من قدر الله قال أفر من قدر الله إلى قدر الله فأنا المرض يقوم بقدر الله والتداول يقوم بقدر الله عز وجل لذلك الدعاء نفسه يقدر الله لك الدعاء فتجعه فيجعل ربنا عزيزا هذا الدعاء رافعا للبلاء الذي قدر لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البهن فزيادة العمر هذه تكلم العلماء عنها فقال بعضهم زيادة حقيقية ربنا يزيد في عملك حقيقة يمفو الله من يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقال بعض العلماء الزيادة في العمر بمعنى البرك فيه ربنا يبارك في العمر فينجز الإنسان في عمر قليل عملا كبيرا كثيرا وذي زيادة معنوية يعني زيادة نفس العمر لكن ربنا سيء يسخر للعبد من أنواع البر والطاعة والاستقامة والإنجازات في وقت قليل ما يفعله الناس في أزمنة, أزمنة طويلة وهذا من الزيادة فيه وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الذنوب عندها آقاة كثيرة منها دين أقل آقادي أحيانا تكون سبب في الحرمان أحيانا تكون سبب في الحرمان كبأ أن الطاعة تكون سبب في تشهيل أرزاقه من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب قال ابن قيم فصله ومن أنفع الأدوية الإنحاح في الدعاء نحظ الدعاء دواء كمان الإنحاح في الدعاء دامر أمر آخر وقد روى ابن في سننه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجز في الدعاء فإنه لا يهلق مع الدعاء أحد وسيسن سننه ونكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء كذلك الشيخ ماء ناصر وفي كتاب الزهد الإمام أحمد عن قتادة قال, قال مورق, مورق العجل هذا من كبار العباد رحمه الله قال ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أيضا المؤمن قال مثله مثل زي شروع إنسان في بحر وفي خشبة الخشبة هي الوسيع الوحيدة عنده للنجاة كيف يكون دعاه لله عز يا رب يا رب لأنه يخشى هلاك يعني هكذا يبغي يكون المؤمن في الدنيا دائما يدعو دائما في غراعة ودائما في سؤال ابن عبدالهاذي رحمه الله عنده كتاب اسم طبقات أهل الحديث ابن عبدالهاذي هذا من كبار تلاميلي الشيخ الإسلام الثيمية رحمه الله وهو صاحب كتابة السالم المنكي في الرد على السمكي وهو صاحب كتابة العقودة الدرية في ملاقب إبن الشيخ الإسلام وكان يعني فذاً في العلم إماماً ما مات صغيراً له بضع من ثلاثون سنة قال من ترجم له لو عاش لكان له شأن لو عاش لكان له شأن يعني رحمه الله كان إماماً عظيماً قد هذا عنده كتاب في طبقات الحديث وجدت في كثير من التراجم يقول عن بعض, عن بعض المحدثين كان دعاءا بكاءا دعان يعني شنو كثير الدعاء كثير الدعاء بمن قضى تذكر وتروى بكاءا كثير البكاء وبعد هؤلاء ذكر فترجمته أنه كان كثير الدعاء فقال له وكان فقيرا معدما ما عنده شيء فقال له بعض أقالبه أنت تكثر من الدعاء وأنت فقير معدم فلو دعوت الله أن يغنيك يعني دعاك الكثير نصح عملنا كل دعاء لأن يديك مال ورسوك وهذا حال كثير من الناس والكلام ذا كان في المسجد والناس فاتوا بعد الناس فاتوا فأخذ الرجل حصاتا من الأرض والتفت يبيلا فلم يراحدا والتفت يسارا فلم يراحدا فقال اللهم إني أسألك أن تجعل هذه ذابا قال فإذا هي ذاب قال يحكي الرجل قال فخفت منه خاف منه فخفت منه قال فألقاها إلي قلت ما أصمع بها, أعمل بها شنو؟ قال إن فيما شيت لا خير في دنيا لا تقرب إلى الله لا خير في دنيا لا تقرب إلى الله دنيا ما تقربك من الله ما في أخير أقول التفات يملة ويسرة هذا يدل على أنه يغلب على ظنه أن يستهيب الله سأولا لا أنت لو عايز تبرز شيء ما بغير أن تكفك إلا أنت من فلعله جرب من نفسه أنه مجابة تعوى عايز يقول له أنا لا أريد من, من ربي سبحانه وتعالى أن يكرم لي بطاعتي وأن يجعلني من أهل ولايته وإن فاتني سيب من الدنيا فلا أتحصر عليه فالمقصوم من التأمل الترجمة دعاءا كثير الدعاء, الدعاء والنبي يقول الدعاء هو العباد فصل ومن الآفات التي تمنع تمتب أثر الدعاء على ذلك وليك آفات تمنع من الاستجابة أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة يستعجل ويستبطئ الإجابة فيستحسن ويدعى الدعاء يعني يدعه يدعه كده فترة طويلة كده يجسنه ووضعه ما فيها تغير يدعون يقول لك أنا هندعيك كثير ماظم ما طافي استجابة يدعون بعد كده يخليشنه الدعاء قال أدعك لهذا الشخص وهو بمنزلتي من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهد ويسته زرع له زرع يزجي فيها ويتعاهد فلما استبطأ كما له إذراكه ترك وهو ما له لما خراش لم تكن نحسن خليها بعدما بذروا زراعها وسداها يهملها لمثل الشخص الذي كان يدعو ويطرق الدعاء وفي صحيح البخاري في الحديث أبو هوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يستجاب لأحدكم ما لم يعجل كيف يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي للعجل يقول لأجعي الكثير ما في شئ لا يوجد إجابة وفي صح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجب ما يدعو بإثم يعني ما يكف دعاوه بأن ربنا سهله لنا نعمل الحفلة نجيب الفنان الفلاني ربنا نستجل لنا الجلوش نجيب الفنان فلاني وكل حفلة على المستويات هذا اسم هذا اسم لا يجب أن به قطيعة رحم لا يجب أن يدعا بها ما لم يدعو بإثم القطيعه رحيم ما لم يستعجل النبي قال فانا يستعجل كيف يعني يستعجل قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلما ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء يقول لك انا دعيت كثير ما هيج الدعاء وفي مسند احمد بسند الحسن من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قالوا يا رسول الله كيف يستعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي قال ماذا يعني ماذا يدعوه يدعوه يدعو بخير لكن لو يستعجل يقول دعوت ربي فلم يستجب لي حينئذ هو قد فارق الخير فصل وإذا جمع مع الدعاء حضور القلبي وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة لاحظ ابن قد يولينا أوقات الإجابة لا ستة أوقات فالدعاء إذا اجتمع مع حضور قلب إنت تدعو بقلب حاضر ما في أي مشاغل تركز على الدعاء الذي تريده وجمعيته بكليته على المطلوب قلب الآن ما عنده أي شاغل يشغل عنه شاكل الدعاء المضطر كان مستجاب للمعنى ده المضطر ما بيدعو دعاء بتاع مشغولية بيدعو دعاء دعاء بالصفق ما عنده أي حالة غير شغلة الدعاء زي الزولة في الخشبة ده, ده دعاء كده لا دعاء بكون دعاء شديد دخل السوفياء بعلينا رحمه الله على بعض الناس ليعوده وكان مريضا فقال أدعو الله لي يا إمام المريض قال السوفياء أدعو الله لي فقال بل أدعو أنت لنفسك فإن الله يقول أمي يجيب المضطرة إنت مضطر إنت الآن مريض وتشكو لما تقول يا رج فيني ما زال دعاي أنا صح دعاي عنده لكن ما بين حكش قال الثلث الأخير من الليل واحد وعند الأذان وبين الأذان والإقارة ثلاثة وأدبار الصلوات المكتوبات أربعة وعند صعود الإمام الملجوم على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم هذا الخامس وآخر ساعة بعد العصر ذكرها بإطلاق ثم عصر الجمعة ولعله هو أراد من, من قوله صعود الإمام الملجوم على المنبر ده على أثاث القول في, في ساعة الإجابة واختلف العلماء فيها بعضهم ذكر أنها عند صعود الإمام إلى المنبر وذكر الخلاف في هذا من قيمسو في كتاب زاد المعاد لك الأقوال العلماء في ذلك يبقى الثلثة الأخيرة وقال حديثاً بجير واضح المنسائي وعطيه عند الأذان بين الأذان والإقامة أجبار الصلوات المكتوبات وأجبار الصلوات تشمل على خلاف بين العلماء آخر الصلاة كما علمنا أن ندعو أن نستعيد بالله من أربعة في آخر الصلاة, الصلاة بعض العلماء ذالوا آخر كما أن دور الشيء آخره بعض العلماء قالوا بعض الصلاة. الصلاة يعني بعض الصلاة وال... والعمل يشمل هذا وذاك عيسان يدعو في... داخل الصلاة في آخرة ويدعو بعض الصلاة طيب قال دير الستة وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتدرعا ورقة اجتبع قلبه وتحرع أوقات الإجابة وانكسر وخشع وخضع وتضرع ولقع في حالة الإنسان واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه من الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم سنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله ثم قدم بين يدي حاجته التومة والاستغفار يعني اللهم إني أتو إليك بالذنب Chevy من خطأي اللهم إني عبدك مفرط ومضيع يقر بالذنب ويستغفر الله من ذنبه ثم دخل على الله وألحى عليه في المسألة وتملقه تملقه يعني دعا دعاءه كسار يعني ما سبحان الله المسألة يضع عند كثير مننا التملق يعني الدعاء الدعاء بالنوع من المسكنة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سهلا يا الله ما غيرك وليس لي سواك يا رب من, من يعطي لي لا حرمتني الله أنا عبدك الضعيفة المسكية يا الله أنا بحاجة إلى عبدك وكرمي تملق يعني دعاة ونعمل الضراعة الزائلة والانكسار الزائلة لا نذرني مخلوق لكن ذرن الله عز وجل ذرن الله ونعمل المسكن والضراع والإلحاء هذا بين يدي الله عز وجل هذا أمر مطلوب حقيقة يعني أعظم الأمور النافعة في باب الدعاء دعاة ضراعة الحقيقي سيدعو اللهم اغفر لي ومحمني وعافر لي وعفر عني كده دعاء, دعاء. كده على الماشية وغادي يكون بي في الداخل والمارك ناس داخل المسجد وماركين وغادي يقول تصير دقيقة اللهم اغفر <تصفيق> الله وأين قلبك وأين استحبارك وإنت متابع الماشي والجايد ويدعو ويدعو ويدعو يقول لك الدعاء نحن الدعاء كويس الدعاء ما لكن وين قلبك قلبك وين؟ أين الحضور؟ أين الرقة أين الاندراعة أين الانكساب ده كلام أيماع سبحان الله مهم جدا يعني بعض الناس يعني, يعني عنده أمر يشاغلوا يقال له مثلا بل ليل بل في البيت البس هدم كده من قدوبك البالية شوية وعلى الأرض لا تجعل بين خدك والتراب شيء ما في حاجة وعطى أرض أضمن وتذلل لله وطورل سجنة وأكثر من الدعاء وتبرأ من حولك وقوتك لا عندك علم ولا عندك عمل ولا عندك فضل ما عندك إلا الله ليس لك إلا الله هذا من الأسماب كثير إجابة شكاية, شكاية حالة شوف سبحان مع المخلوقين عزة لا تشكو لمخلوق شيء لكن بين يدين الله قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله شكاية الأمر يا الله سبحانه وتعالى والضراع والافتقال يا الله عز وجل قال ثم دخل عن الله وأنحى عليه في المسألة وتملقه ودعه رغبه ورهبه وتوسل اليه باسماء وصفات وتوحيده لله الاحوال الاسماء فادعوا بها وقدم بين يدي دعائي الصدقه جباله كمان لو عنده حاجه قالت كده ولا عمتي كده دي الدعاء قال فان هذا الدعاء لا يكاد يرد ابدا طيب يقين يجزم ويتأكد يجزم يتأكد لا يكهن بل ادب يرد ابدا يعني ده قوي جدا عنده رد فالجزم في هذا السياق العام لكن الادب في لا يكاد يرد ده ادب مع الله سبحانه وتعالى قال ولا في يوم ان صادق الادعيه التي احضر النبي صلى الله عليه وسلم انها مبينه الاجابه او انها متضمنه الاسم الاعظم أبشي. الأمر عظيم جدا فمنها ما في السنن وصائح بن حباد من حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يبد ولم يولد ولم يقل له كفاً أحد فقال لقد سأل الله باسمه أعظم الذي إذا سؤل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي لوف لقد سألت الله باسمه الأعظم يبدأ أنا كمان مع الآدام الفاتد أدخر في دعائي مثل هذا الدعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصباد الذي لم يبد ولم يقل له كفاً أحد أسألك أن تعفو عني أن تغفر تدعو الله بهذا الإسم وفي السنة صديق ابن حبان أيضا من حديث أنا سيد المالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي أنا سيد كان جالس مع ربي عليه الصلاة والسلام وبعض الناس يصلي ثم دعا فقال المصلي الله إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان مدير السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حيو يا قيوب فقال النبي وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظ العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظ الحديثين يعني ما نحن في مسنده دمين الأدعية كذلك التي اعتنى بها يعني مع الأدعية النبوية فيها بركة والأذكار النبوية فيها بركة لا تجد في غيرها فعلى المسلم أن يحرص على عليها أن منها أن يتعاهدها أن حتى تكون محفوظة عنده يدعو الله تعالى بها في شدته وفي محنته وفي قربته وفي جامعة الوزي وهو حسن بشواهده من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الأعيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة العمران ألف لا بيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال التربذي هذا حديث حسن صحيح وفي مصر المغاحمة وصحيح الحاكم من حديث أبي هلير بن مالك وربيع بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألظوا بياذا الجلال والإكرام ألظوا يعني تعلقوا بها والزموها وداولوا عليها ألظوا يعني ألزموها داولوا عليها تعلقوا بها أنها شنو؟ يا ذن الجلال والإكرم هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي دامع الترمذي من حديث أنس وفي ضعف من حديث أبن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رسول السماء وإذا بالدعاء قال يا حي يا قيوم وفي أيضا من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغف وهذا صحيح بشواهدي إذا حذبه أمر يعني هماه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغف وبصحيح الحاكم, الحاكم يعني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطاها قال القاسم ابن محمد ابن أبكر يعني قال فالتبستها فإذا هي الحي القيوم قال لي قيلت أليس في ثلاث سور ذي الحي القيوم وفي جامعة الترمذي والصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبو القاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذنبون إذ دعا بها في بقن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله لها دعوة يونس في النون والنون الحوت النون الحوت النون الحوت ونسب إليه لأنه ابتلعه الحوت لاحظ ما دعا بها مسلم أي مسلم في شدة أي شدة إلا إلا استجاب الله لم فيه سؤال يقول هل يمكن أن يقدم المصلي عند دعائه السجود المقدمات من الحمد لله والثناء علي والصلاة على رسوله الظاهر أن هذا يمكن في النافلة في النافلة أما في الفريضة فأنت مقيد بإمامك أما في النافلة فأنت تطول السجود وتدعو الله سبحانه وتعالى فأنا توسل الله عزيزي بإسمائه وصفاته المنهي عنه قراءة القرآن في السيود بهيد أن أقرأ القرآن راك على وهنا يقول ذكرت كتاب الزودي رحمة رحمه الله تعالى فهل هو كتاب قائم بذاتي أم هو, هو قائم بذاتي كتاب مفرد ليس من, من المسند كتاب خاص هل التكلم ليلا وأن تنائم من الشيطان ومع دواؤها قد وقد يعني. قد وقد قد يكون قذلك تلاعب الشيطان من بني آدم وقد يكون خلاف ذلك الوصية أن الإنسان إذا أراد النوم علي أن يفعل الأنكار من ينام على فهارة ويقرأ أية الكرسي عند نومه ويضع يده اليمنى تحت خدي ويدعو بأدعية النوم اللهم أقيني عذابك ومتبعث عبادك ويجتهد في ذكر الله حتى تغليبه وعينه هذا من الأسباب إن شاء الله التي تحفظ المسلم من وساوس الشياطر قال رحمه الله ذكر حديث ذي النون قال التربذي الحديث الصحيح وفي مستدركي الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا يفرج الله عنه يعني دعاء ذي النون وبعض الطرق لنفس الحديث وفي صحيحه أيضا مستدركي الحاكم عنه عن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس قال رجل يا رسول الله هل كانت يونس خاصة فقال ألا تسمع ألا تس تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه وينغمه وكذلك ينجي المؤمنين مسلم دعا بها في مرض أربعين مرة فمات في مرضه ذلك وعطي أجر شهيد وإن برأ برأ مغفورا لو لا ضعيف في سندي عمري بالبكر السكسكي وهو متروك عامري بن بكر السكسكي هذا في سنة هذه الرواية وهما ترك وفي الصيحين الحديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم لا لا إله إلا الله رب العرش الكريم العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم كان يلعبه في كربه عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم طيب نقوم مثل عند قول دعاء الكرب هذا له في الصحيحين من حجيث العباس كان يقول عند دعاء الكرب ونواصل إن شاء الله في تنسي القادم وصلى الله وسلم مبارك النبي نحن للعالم وسلم. وسلم سبحانه الله محمد ودا إلى Thank okay.